الحمد لله والصلي والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد سنبتدئ إن شاء الله في هذا الدرس من كتاب الحج حيث أن كتاب الصيام قد تم شرحه في مطلع عام 1427 فسنبتدئ الليلة إن شاء الله من كتاب الحج الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو من أركان الإسلام وفروضه لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على خمس الحديث وقد سبق وهو واجب مع العمره في العمر مرة لقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخلت, دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وعن الصبي بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين, مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك رواه الإمام النسائي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 أهل كول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أبني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله عنه محمد رسول الله واقام الصلاة وإيطاع الزكاة وصوم رمضان وحج البيت عدها خمسة هذه أركان الإسلام ومن جملتها الحج الحج هو زيارة البيت الحرام لاجل التعبد فيه وفي المشاعر التي جعلت شعائر من شعائر الله ذكروا أن إبراهيم عمر البيت ولكن كان البيت قبله معمورا أقيلة ان ادم لما نزل الى الارض امر بان يطوف بهذا البيت وقالت له الملائكه لقد طفنا بهذا البيت قبلك بالف سنه ودليل ذلك قول الله تعالى ان اول بيت وضع للناس الى الذي بمكه وهو اسم من اسماء مكه اول بيت وضع وضع للناس اهو هذا البيت ولذلك كان الأنبياء يحجونه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجه نوح وهود وصالح وسائر الأنبياء أحجوا هذا البيت وأمروه بالعبادة به ثم إن البيت انهدم مع طول السنين، ولما انهدم، بقي مكانه كالربوة مرتفعا عن الأرض. إذا جاءت السيول، تميل عنه يمينا ويسارا. بعد ذلك جدده إبراهيم الخليل. قال الله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل القواعد يعني الاسس قاعده البيت يعني اساسه رفع البيت وامر في حديث في البخاري ان ابراهيم عليه السلام لما ولد له اسماعيل وكانت امه امه جاريه اسمها هاجر فلما ولد غارت امرأة ابراهيم التي هي شاره عند ذلك قالت أبعدها عني فذهب بها وبولدها وضعهما عند البيت في هذا المكان وضع عندهما جراب تمر وشقى أماء ولما نفيد الماء رمئت ورمي ولدها فذهبت تلتمس وترددت بين الصبح والمراه سبع مرات ثم سمعت صوت الملك جاء جبريل عليه السلام وبحث بعقبه ثلاثه الفا الذي هو ماء زمزم جعلت تشرب وتسقي ولدها وتربي ولدها وجاءها بعد ذلك قبيلة من جرهم ونزلوا معها وهي تحب الانس كبر اسماعيل وتزوج منهم جاءه ابوه وقال يا اسماعيل ان الله امرني بأمرا قال أفعل قال وتعينني قال نعم أمر أن أبني له بهذا بي المكان بيت فجعل ويقول ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبعد ذلك استمر العرام يحجونه في هذه الجزيرة كلهم من أعرب غالبهم من ذريه إسماعيل وفيهم من غيرهم كجرهم ونحوهم فالحاصل أنه صار محجوجا من ذلك الوقت من عهد إسماعيل يحجه العرب توله القوم من خزاعه وكانوا يحجون وكانوا يلبون يقولون لبيك لا شريك لك رئيسهم يقال له عمرو بن لحي من خزاعه يتمثل له الشيطان لما قال لبيك لا شريك لك قال الشيطان الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فدانا بها العرب والحاصل انهم كانوا يحجون البيت وكانوا يحترمون الذين ياتون من غير مكه إذا أجاءوا إلى مكة طالبنا لمكة أن يعيرهم هو يطوفون به أفا إذا امتنعوا ألم يجدوا يطوفون أراه رجالا ونساء أنزل قول الله تعالى يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لماذا؟ يطوفون عراثاً يقولون لا نطوف في بعثياب عصينا الله فيها من احترامهم لهذا البيت اعترفوا بأنه حرام يلقى أهدهم من قتل أباه ولا يتعرض له بل يحترمون البيت يحترمون مكه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض فيحترمون حرمه مكه هكذا ويحجون يطوفون بالبيت ويسعون بين الصباء والمروة ويقفون بعرفة ويقفون بمزدلفة ويبقون بميناء وينحرون الهدي يهدون للبيت هادئا فكانوا كذلك إلا أنهم غيروا بعض الأشياء ينصرفون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ولا ينصرفون من حتى تشرق الشمس وإذا انتقوا من أيام منها أقاموا أسواكاً لهم في هذه الصحيح أن عكار ومجنة وفي المجاز أسواق كانت في الجاهليه إذا انتعوا يجتمعون بهذه الأسواق ويتفاخرون وينشدون الأشعار الجديدة لما جاء الإسلام أجدد النبي صلى الله عليه وسلم المشاعر كانت قريش إذا يكبون بعرفة يبقون بمجدلفة ويسمون عن الحمص ويقولون أهل وأهل ما تكتبون أن يخرجوا من الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم علي قول الله تعالى ثم عفظوا من حيث افاض الناس أصبح الحج روكنا من اركان الإسلام اسر على أبي هذه الارض يا ساتر في سوره ال عمران ولله على الناس حج البيت وكذلك ايه في سوره البقره واتم الحج والعمره لله لكن كانوا ان هذه الايه دليل على الاتمام لا دليل على الابتداء كذلك ايه في سوره التوبه واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر وايه في سوره الحج واذن الناس بالحج ياتوك رجالا يقيل إن إِبْرَاهِيمَ لما فرغ أَمَرَهُ الله أن ينادي على جبل على جبل أبي قبيس فينادي بأهل صوت أهل الذي يبلغ أيها الناس إن الله تتب عليكم الحجب حجوا هذه كذلك أيضاً العمرة العمرة واجبة علينها كرينة الحج قرنها الله تعالى به في موضعين في قوله تعالى أكموا الحج والعمرة لله وفي قوله تعالى ان الصفا والمروه من شائر الله فمن حج البيت او فلا فلاجل عليه ان يتطوف بهما فدل ذلك على انها مثل الحج عجبة ولا يجب الحج الا مره واحده ولا يجب الا على المستطيع بشروط خمسة لا يجب إلا على القادر لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا واجأ قيده بالاستطاعة أعلم الله أن هناك عجزة لا يقدرون إما للبعد وإما للفكر وإما للشيخوخة أو للمرض فجعل الحج على المستطيع من استطاع إليه سبيلا ذكروا ان الحج على الفور وان لم يذكروا المؤلف هنا ومعنى الفور يعني المبادره الاشرار قبل التاخر المبادره اختلف متى فرض الحج قبل ان يفرض كان نفلا ولكن فرض ولعله فرض في السنه السادسة عند نزول هذه الايوات من الحج والامره لله عندنا أنه واجب على الفور ألا يجوز تأخيره أمتى تمكن الشافعية يرون أنه على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره إلى سنة عشر فدل على أنه على التراخي ونحن نقول على الفور ونعتذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمكن في سنة ست جاء معتمرا فصدوه قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم أعان المسجد الحرام يا الهادي مع كوفهم أياب في سنة سبع صلحو على أن يدخل ثلاثة أيام الى العمره ولما جاءت الثلاثة قالوا ارحل يا محمد فهكذا السنة ثمان فتح فتحة ولكن لم يتفرغ انطلق غازيا لهوازن واستغرقت العزء الغزوة انه نصف شهر مع النوم ما ذهب الا في شهر بعدما مضى عشرة ايام من شهر شوان بعدها أغز الطائف وبقي محاسرا للطائف أربعين يوما وثأت وقف الحج لم يتمكنوا من الحج أبيت الكستنة أبيت سنة تسع وبعدما أسلم أهل الجزيرة كارها صلى الله عليه وسلم ان يحج والناس المشركون يحجون لان لهم عادات فعند ذلك ارسل ابا بكر ومعه باب الصحابه وامرهم ان ينادوا في ايام المشاعر لا يحج بعد الان مشرك ولا يطوف ببيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر تسمى أشهر التسير أبي قول الله تعالى وعندما من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم وان تغليتم اعلموا انكم غير مجلس الله ابا الذين كبروا بها ذهبنا لمن الذين تابوا بعد ذلك ثم قال فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله اجعل لهم اربعه اشهر من لم يكن له أهدا فبعد الاربعه فإنه سيقاتل. إن لم يسلم هذه الأربعة. أسلم العرب في هذه المدة. في سنة عشر تمكن. وأعلن أنه سوف يهلك. ولما أعلن ذلك وفد المدينة خالق كثير. ليحجوا معه وليقتدوا به، أقدروا بثمانين ألف وقيل بآثن وأربعين الذين جاءوا من مكه من المدينه من البراري كلها من الطائف من المشرق والمغرب أحجوا كلهم هذه حجه الوداع. فلم يتمكن إلا تلك السنة وقد جاءت الأدلة تؤكد المبادرة في قوله صلى الله عليه وسلم تعجل الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فإن ذلك عليه ان يبادل ما قدر تعدل يعني أسرع فان هذا لا يدري ما يدر قد يعرض له مرض او موت ويكون مفرطا او يستقر ويعجز بعد أن كان قادرا دل ذلك على أن عليه المبادرة متى قدت لما فتحت الديار البعيدة صار بعضهم يأتون من أماكن بعيدة ذكرنا أن بعض العاملين في السواحل. يقول إنا كنا نستقبل حجاجا يظهر أنه من أهل اندونيسيا أو من ورائها نسالهم متى سافرتم من أهلكم فيشرون خمس سنين من يعني سنين سافروا وهذا قبل سبعين سنة في هذه السنين أتقربت البلاد، يأتون مسيرته خمس سنين ويرجعون الخمس سنين، أم على الاهتمام بهذا الركن وشدته عينيتي به، ورد عن الصحابة. الوعيد على من تهاون ورد ان عمر رضي الله عنه قال لقد هممت ان ابعث الى هذه القرى فمن كان قادرا على الحج ولم يحج ان أضع عليهم الجزيه ما هم بمسلمين هكذا. اعتقد عمر رضي الله عنه روي عيضان علي رضي الله عنه أنه قال من قادر على الحج ولم يهد فليموت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا بمعنى أنه يتعى كفر اذا كان قادر او فرط لانه ترك من اركان الاسلام الاركان لا بد ان تتكامل قد ذكرنا ان الاركان هي الجوانب القويه ركن الشعي جانبه الاقوى يقولون مثلا البيت المسجد هذا يقوم على اربعه اركان كل جانب يسمى ركن جانب قوي اذا سقط جانب لم ينتفع بهذا البيت تدخل الوحوش وتدخل الكلاب ونحو ذلك فلا بد ان تكون ايطانه جوانبه متكامله هذا معنى كونها اركانا ثم يقول هو واجبا في العمر مع العمر في العمر مره واحده هكذا الحج الزمن هو مخصوص لقول الله تعالى حج أشهر معلومات وأخصه يوم عرفة. فإن يفوت بمعنى أنه إذا لم يدرك عرفة، لم لم يكتب الحج، لم يدرك الحج، بل ال... لا بد أن يدرك عرفة. اشهر الحجه التي يصيح الاهرام بها شوال وزبكانتي وعشر من الحجه زمنه مخصوص واما العمره فانها تصيح في جميع السنه ياتمر في رجب او في شعبان او في قماده او في ربيع او في صفر او محرم في سائر السنه لا شك ان الحج واجب والعمره كذلك ايضا الصحيح أنها واجبة لانها قرينه الحج قرينه الحج في كتاب الله تعالى هناك من يقول انها سنه ويعتذرون عن قوله واتم الحج والعمرة لله ان المراد اتمامها إذا تلبس بها ولكن جاءت الادله بوجوبها مع العمره مع الحج الدليل على وجوب الحج هذا الحديث عن ابي هريره يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فرضه يعني أوجبه أوجب عليكم الحج أحج البيت فكان رجلا أكل عام يا رسول الله هذا الرجل هو الاكرع ابن عابس التميمي كان من رؤساء العرب قال أكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكرر منه ثلاث مرات. من أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم وجبت ولم استطعتم لا تستطيعون أن تأتي كل مره كل عام يعني أن يقبل الناس كلهم كل المكلفين في كل عام اولا لا تتسعي لهم مكة والمشاعر وثانيا في ذلك ما كلها لو قلت نعم لوجبت وجبت ولم استطعتم أذرني ما تركتكم خذوا كلمه فرض عليكم الحج فهجوا في بعض الروايات أنه قال الحج مره فما زاد فهو تطوع الحديث رواه الامام احمد والامام مسلم والامام النسائي وغيرهم فهو حديث صحيح فيه الحج مرة فما زاد فهو تطوع التطوع يعني التنفل وقد ورد ما يدل على فضل الحج وفضل التنفل به وبيان الأجر الكبير الذي يترتب على الحج من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض لنفسك خرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه أو رجع يعني إلى أهله أكي يوم وعدك أمه يعني قد كفرت عنه خطيئ وظاهر هذا أن أتمهى عن عدتك بائر وذلك لأن الحج عمل بر عمل صالح من اشرف الأعمال وإذا كان كذلك فالذي يؤديه بإخلاص وبصدق ويقين وبإيمان صادق ويحج اهتسابا ويحج من مال هلال ويصبر على الكلفة والمشقة فإن ذلك عمل بيقوم بر... سببا أهل مغفرة الذنوب كذلك ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الامره إلى العمرة كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وهذا دليل على انه يكرر الامره يعني ان الافضل ان ياتمر السنه مرتين او ثلاث ولتكون الثانيه مكفره لما قبلها من الذنوب ما بينها وبين الامرتين السابقه كفاره لما بينهما المراد بالحج المبرور الذي اخلص صاحبه قصد به وجه الله والدار الاخره وقصد ان يقوم بالحج كاملا وان يحرص على اتمامه واتمام مناسكه فلعله بذلك يكون عمله خالصا فيكون حجا مبرورا أليس له جزاء إلا الجنة كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يمفي الفقر والذنوب كما يمفي الكير خبث الحديد والفضة المتابعة المواصلة والموالات أي اعتمروا كثيرا وهجوا كثيرا واحتسبوا الأجر واحتسبوا المغفرة يمفي الفقر قد يقول كائن أنني أنفق بالحج كذا وكذا فنقول إن ذلك في سبيل الله وإنه من أسباب أن في الفقر وإن ما أنفقت في ذلك فإن أجره كبير أجره كبير عند الله تعالى وكذلك يمهي عن الذنوب أي تكفر الذنوب وهذا فضل كبير يذكر أن العمر فيها خلاف اي في وجوبها ويرجه مشايخنا أنها واجبة وإن كان شيخ الإسلام نتيمية يتوقف في وجوبها وكأنه يترجه عنده أنها ليست واجبة وإنما هي المسلونة ولكن ادلت الادله على وجوبها اولا قرين قرنها بالحج فمن حج البيت او اعتمق وإذا كانت قرينه الحج فانها مثله ثانيا واتم الحج والعمره لله فإنها قرنت بالحج والعمره بهذه الايه ثالثا هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمره عليهن اي واجب واجب عليهن فإذا كان الحج واجبا عليهن وكذلك العمرة افلا يكون واجبا على الرجال الحج والعمره لا شك ان الرجال اولى باللجوء هكذا رواه الامام احمد وابن ماجه باسناد صحيح هذا الحديث حديث ثانوي عن ابن عباس عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمره والحج الى يوم القيامه يعني ان العمره تدخل في الحج وذلك ما يسمى بالقران كما يأتي ان شاء الله القارن هو الذي يحرم بالحج والعمره جميعا فيقول لنبعث امره وحجه فتدخل اعمال العمره بالحج إحرام واحد عن الاثنين وطواف واحد الطواف الإفاضة عن الحج والعمره وسعي واحد عن الحج والامره وحلق او تقصير عن الحج والامره الا ان القارن حكمه حكم المتمتع الذي جاء بامره ثم حجه يكون عليه دم يسمى فديه التمتع فالحصل أن هذا دليل ذكر الأمرة بالحج ودى الإنثال من الأحاديث أحاديث الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت واني وجدت الحج والأمرة مكتوبين علي فأهللت بهما أهل بهم بقوله النبيك عمرة وحجه يعني قارنا فقال قال عمر رضي الله عنه خديت لسنة نبيات رواه النسائي أكره على قوله وجدت الحج وامرأة مكتوبين عليا أن الحج مكتوب وأن العمرة مكتوبة في أكره أمر أين وجد ذلك؟ وجده بقوله آتم الحج وعمرة لله وجده بقوله من حج البيت عوي التمر وجد ذلك أيضا في أحاديث في أحاديث كثيرة منها قصة ذلك الرجل الذي ذكر أن أباه شيخ كبير لا يقدر على الحج فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر فجعل الحج والأمرة جميعا حج عنه واعتمر دل ذلك على هجوم الحج والعمرة جميعا قال رحمه الله وشرط الوجوب خمسه أشياء الإسلام العقل الولوغ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صديا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه الإمام مسلم وعنه ايضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال قال الإمام أحمد رحمه الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه, حجه فإن عتق بجمع لم يجزي, لم يجزي عنه ما لم يكن أحرما مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود هكذا شروطه أربعة خمسة الأول الإسلام الثاني الأكل الثالث البلوغ الرابع كمال الفرية الخامس الاستطاعه وهناك شرط سادس ذكره بعضهما هو امن الطريق وشرط سابع في هذه المراه وجود المحرم فالشرط الاول الاسلام شرط لكل العبادات الكافر أولا أعماله باطلة قال تعالوا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منهورا ولو عمل أي عمل يبطل عمله بالكفر والشرك الثاني العقل المجنون فاقد العقل تسقط عن التكاليف ليس مكلفة إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أعجب وهب الله تعالى الإنسان هذا العقل يميز به بين النافع والضار، ولما كان كذلك أدل ذلك على على أنه أدل على أنه لا يكلف لأدم فطرته أما البلوغ فإن الصبي غير مكلف لم يجب عليه لم يتم تمييزه ولم يتم عقله وادراكه فلا بد ان الحاج يكون عاقلا ويكون بالغا يتقدم حديث رفع الكلام عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ عن الصغير حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيد اما الشرط الرابع كمال الحرية فالمراد ان يكون حرا لا أن يكون رقيقا ولا ان يكون مبعضا او مدبرا او معلقا ادقه بشرط او الامه ام ولد اذا هكذا يقالوا لا بد أن يكون حرا وذلك لان العبد مشغول بخدمه سيده لا يتمكن من اداء الحج فهو معذور ثم اذكر ان الحج صحيح من الصغير يهرم به وليه ويطوف به ويسعى به ويقف به المواقف ويرمي الجمرات عنه ويكون له حج ولكن لا يكفي عن حج الإسلام وكذلك العبد الرقيق إذا هجه هو رقيق نقول أنت ما كلفت ولو كنت عاقلاً إذكياً فطناً لكن ما عليك سيحج لا يجرى حجة الإسلام وعمرة الإسلام هكاو التلمذي وإجماعه جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة الربعات الى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك اجر بمعنى ان الاجر يكون لوالديه لانهما احرما به وكملا به هكذا رواه مسلم حديث انساني عن ابن عباس ايضا مرفوعا أيما صبي حجة ثم بلغ عليه حجة أخرى وأيما عبد حجة ثم أتاك عليه حجة أخرى رواه الشافعي والطيارسي في مسنديهما. وكل أهم المسندين مطوعا مطوع مسند الشافعي أو الطائي مشهد الطيارسي قد رتبه الساعات كما رتبه مشهد أحمد على الأبواب فهذا لا بأس بهذا الحديث أبين أن الصبي إذا حج لن تجد حجته عن حجة الإسلام وكذا الرقيق إذا حج وهو ركيت لم تجده حجته عن حجة الإسلام الفريغة استثنى من ذلك يقول لو بلغ الصبي أو أتق الركيت قبل الوقوف قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن عاد فوقف بوقته أجزاء عن حجة الإسلام لو مثلا أنه احتلم وهو ابن عشر سنة احتلم قبل الوقوف بعرفه أجزاء عن حجة الإسلام لو مثلا احتلم وهو في مزدلفة اول احتلال ورجع به اليه الى عرفه وجلس فيها ساعه او نهرها ثم رجع الى مزدلفه فانه يجيء عن حجة الاسلام وهكذا العبد اذا عتق عتك في يوم عرفه والناس بعرفه او اتقى ليله جامع اي ليله مزدلفه ورجع وكفى بعرفه ما رجع الى جامع عاده ووقف بنفسه اجزاه عن حجه الاسلام يقول لانهما اتيا من نسلك حال الكمال النسك الذي هو الحج جاء به العبد وجاء به الصبي كاملا في حالة تجي أنه جاء أيضا من عباس رضي الله عنهما قال إذا اعتقى العبد بعرفة أجزأه حجة بمعنى أنه في حال عرفه فصروا قوة لنفسه أكذلك يقول إذا أعتق بجمع يعني بمزلفة ألم يجعن إلا إذا رجع إلى عرفة ثم أبعد رجوعه أكمل حجه ورجع الى عرفه ثم رجع الى جمع يعني الى مزدلفه استثنوا من ذلك إذا احرم مفردا او قارنا ثم قدم وطاف طواف القدوم وسعى بعد طواف القدوم واحترم او عتك بعد ذلك في جمع أو في عرفه فان مثل هذا لا يجزيه حجه عن حجه الاسلام وذلك لانه سعى قبل ان يكون الحج فريضه عليه وسعي ركن ان يقولوا انت سعيت قبل ان تكون واجبا مفروض عليك قبل أن تبلغ أو قبل أن تهتلم أو قبل أن تعتك يا عبد فالسعي لا يشرع تكراره فالآن حصل السعي فلا أجدت إلى أنك تسعى وحجك كارل أو مهرد أما لو كان كاراً أو ولم يسعى اعبد في طواف القدوم وأعتقى في عرفة أو بلغ في عرفة أو ثم رجع فإن حجة ويجعوا عن حجة الإسلام أنكتفي بهذا والله اعلم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في احتكار القوت وإكرام الضيف والجار. قال رحمه الله ولا تحتكر قوتا فذاك محرم وفي غير قوت لم يحرم, لم يحرم بأوكدي ويشترط للتحريم تضيق مشتر على الناس في وقت شديد معجردي ومن غير اضرار فليس محرما فمدخر في الرقص ذا نفع أشهدي ذا نفع أشهدي ويحرم تسعير فربي مسعر ورب ما ما ما التسعير داعي التزيد وان تاكلا عند امرئ فادعوا له فقد امر الهادي به ودع ودع وكن مكرما للخبز غير مهينه وارغفه صغر وللعجن جودي وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذاب أحمد فاقتدي ويعرف حق الضيف, ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل, مطيل الجوب في كل فدفدي اتى صردا والليل باد عبوسه يا أم سنى نار لذي خير موقدي وواساه من زاد وابدى بشاشة وأذهب عنه القر توطيدا مرقدي فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتصرد فلا خير في من لا يضيف هكذا روي مسندا عن خير هادي محمد الا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يزهدي وللمسلم وللمسلم المجتاز بالاخ في القرى وقيل ومصر والكفور كمهتدي ضيافه يوم اوجبن وليله وقيل ثلاثا وهي ندب باجود وليس عليه ان يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد ماوى كمسجد وان خاف منه لم يجب مطلقا سوى اذا اضطر قط وليحترس خوف مفسدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه يتعلق هذا الفصل باكرام الضعيف وإكرام الجار ويتعلق ايضا بحكم الاحتكار يقول ولا تحتكر قوتا فذاك محرم وفي غير قوت لم يحرم بأوكدي وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهتكر إلا خاطئ وصورة ذلك أن بعض التجار إذا عرف أن هذه السلعة تقلت في البلاد اشترى ما عند الناس ما عند التجار، عند فلان كذا أو من الأرز أو من البر اشترىها في بمستودعه ثم اعترك البيع الناس بحاجة اذا رأى الناس قد احتاجوا واضطروا ورفع السعر اكد يكون اشترى الكيس بمئة فيبيعه بمئتين احتفاره هذه المدة قد يحتاجره شهرا او سنة او نحو ذلك والناس بحاجه كل الطعام التمر كذلك لأنه كوت البر الأرز لأنها كوت الدقيق لأنه من الأكوات الكوت هو الذي يكون غذاءا يدخل في ذلك ايضا اللحوم لانها كوت أو يخلح بها الكوت فالذين يحتكرونها يعتبرون خاطئين وفعلهم محرم وأما غير الكوت ففي ذلك خلاف يختار نارا أنه لا يحرم ولو كان ذلك مما يحتاجه الناس الذي مثلا إذا رأى هذا الأكسية قلت اتتبعها واشتراها وخزنها وترك الناس فإذا اضطروا أظهر البيع بثمن الرفيع هذا أيضا مخطي كذلك أيضا الأشياء العادية حتى ولو كانت مما يأكل إذا اهتكر مثلا ما يسمى بالمكرونه أو احتكر القهوة أو السكر أو الشاي أو القرنفل أو الزنجبيل أو الهيل أو كذلك الأواني التي الناس بحاجة إليها، القدور والصحون والأباريق والأحذية التي الناس بحاجة إليها أمسكها. وترك الناس يطلبونها ولا يجدونها ثم بعد ذلك تحكم إلا أبيع إلا بكذا ربما يشتري السنعة مثلاً بعشرة ويبيعها بأربعين أو بمئة يتحكم الناس الناس مضطرون وهكذا أيضا الدواب الذي يشترم عند الناس من الغنم يجمع خعيدا يجمع مثلا مئة أو ألفا أو ألفين ثم بعد ذلك إذا احتاج الناس ولم يجدوا إلا عند فلان أباعهم بغلاء أن أقول إن أعزاء ظالم في الحديث لا يهتكر إلا خاطئ أن يقول ناظم ويشرط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد مع هذا شرط اذا كان ذلك الاحتكار يضيق على الناس هذا الذي اشترى واحتكر وخزنه واخفاه يضيق على الناس بحيث عيزه أنهم أبدل ما يشترون السنة أبي لا يبيعها إلا بمئة أو أنه ذلك في وقت شديد المجرد مضطرون إليه لا بد أنهم يشترونها بما يقول. وكذلك ان الالوان لو اتفق الباعه اتفقوا على رفع السعر فإن ذلك ايضا يكون حراما في الاشياء العاديه لو اتفق مثلا الخبازون او الصابون على رفع السعر او رفعا زائدا فانه ما فعل هذا يكون المحتكرين يضيقون على الناس في وقت شديد معجرد اشده حاجه اما اذا لم يكن هناك ضرر فلا يكون محرما يقول من غير اضرار فليس محرما اولا الاشياء غير الضروريه التي يكون الناس بغينا عنها لو احتكر مثلا المنازل الناس ليسوا مضطرين اليها او احتجا ما يسمى بالحفاء بالأطفال أو احتكار الصابون ولو كان الناس يحتاجون إليه لأنه لا يكون ضروريا أحصل أنه إذا كان ذلك الاحتكار يضر بالناس أفا إنه يكون محرما كذلك ايضا بعض الناس يشترون السلع في الرخص اذا رخصت رخصا زائدا أكثر من شرائها الشراء الاثواب الاكثر الشراء الاهليه الشراء مثلا الكتب او الصابون أو الأواني ونهوها أن يشتري ولو مثلا بمئة ألف أو بخمسمائة ألف ينتظر إلى أن يرتبع السعر، لأن هناك مواسم يقول أشتري على المواسم هناك مثلا إقبال افتتاح المدارس هنا كثير يشترون الحقائب في وقت الرخص ثم اذا افتتاح المدارس يبيعون بكميات حقائب ومساطر ودفاتر واقلام وما أشبه ذلك ويربحون كذلك أيضا هناك أدواء في الشتاء البسط الكنابل البطانيات وما أشبهها الناس لا يشترونها في وقت الصيف ولكن إذا جاء الشتاء رايتهم يشترونها بكميات أم يدل على أنهم يحتاجوا إليها هذا الناس إذا كان في الصيف اشترى منها كميات أقد يجدها رخيصة وإذا جاء وقت الشتاء أكبر الناس عليها رفعوا شعرها كلهم يرفعون شعرها فهذا أيضا يقول أمون غير إضرار فليس محرما كم الدخل في الرخص أزانف, أزانف إن اشهد يدخلها بالرخص وينتبع بذلك ويبيع كما يبيع الناس إيه ثم يقول ويهرم تسعير فربي مساعر وربما التسعير داعي التزيد وربما تتسعير داعي التزيد ذكر في الحديث قال بعض الصحابة غلى غل السعر فقلنا يا رسول الله لقد غلى السعر فسعر فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط واني احب ان اخرج من الدنيا ولا احد يطالبني بمظلمة بمعنى أنه, انه يقول ان الله تعالى هو المسعر هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي يرخصها العادة أنها ترتفع إذا قلت أما إذا تراجدت فإن هذا يبيع وهذا يبيع ويتنافسون في البيع فلذلك قال ويحرم التسعير يعني تحديد سعر لا تبع السياره الا بكذا لا تبيع كيس الا بكذا لا تبيع الدقيقه الا بكذا لا تبيع القهوه الا, إلا بكذا واشباه ذلك هذا هو التسعير يعني تحديد السعر فربي مسعر هذا ما جاء في الحديث وربما التسعير ربما التسعير إهداء التزيد قد يكون التسعير سببا للزيادة سببا لأن الناس يجدون ما عندهم ويخونه ويجعونه بمستودعات إهداء إذا أودعوه عند ذلك ارتفاع الاسعار فيكون التسعر سببا لزيادة هذا ما يتعلق بالأموال أبدا ذلك ذكر شيئا يتعلق بالأكل وإن تأكل عند أمرئ فادعوا له إذا أكلت عند إنسان أطعاما ادعو له بالبركه قل بارك الله لكم في طعامكم اللهم بارك لهم بما رزقتهم اللهم اغفر لهم ان تاكل عند امرئ فادعو له حتى ولو لم تاكل الا تمره او لقمه او نحو ذلك تدعو له كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا من الاكل عند احد يقول زودوا اخاكم يعني ادعوا له زودوا له بالدعوه فقد امر الهادي به ودع اشهدي اشهد امر الهادي عن النبي صلى الله عليه وسلم به امر بالدعوه لصاحب الطعام ودعا لصاحب الطعام وقال بارك الله لكم أو إعبارك الله لكم في طعامكم أو قال مثلا اخلف الله عليكم أو ما أشبه ذلك وكن مكرما للخبز غير مهينة وأرضفة صغر وللعجن جودي هكذا يكون مكرمة للخبز غير مهين الله ذكر ابن القيم في كتابه للعوعدة الصابرين ودخيرة الشاكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كسرة خبز صغيرة على الأرض قد يابست فرفعها وقال يا عائشة أكرمي جوار نعم الله فكلما نفرت عن قوم فكادت أن ترجع إليهم أي لا تتاونوا بالطعام ولا تبذلوهم على النفايات أي كان حتى ولوا ولو حبات من الأرز أو حبات من الطعام أو كسر خبز صغيرة أو نحو ذلك عليكم أن تكرموه كلما نفرت عنكم فكادت ترجع كثير من الدول فيه المناطق الشرقيه في الهند والسند لما جاءوا الى هذه البلده ورأوا كثيرا من الناس يلقون بالاطعمه الارز واللحوم والفواكه والتفاح والموازنه ذلك تلقى في النفايات يقولون لقد كنا قبل مئه سنه ان يفعلوا هكذا عندنا النعم كثيره ثم ابتلينا الان ابتلوا بالفقر يجيئون لأجل ان يشتغلوا باشغال دنيئه وبه اجره رخيصه بدل ما كانوا في سعه من الرزق فلاجل ذلك يجب على المسلم أن لا يهين نعم الله أيا كانت حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها يلعقها بنفسه أو يلعط لها خادمة لماذا؟ لأن فيها طعم الطعام أبيها شيء من الطعم الدسم، أو فيها حبات من الأرز انه ذلك كونه مثلا يلقيها مع النفايات أو كونه يتمسح أبو المناديل ينهيه بالمنشفه ونحوها يذهب هذا الطعام يعتبر كفرا للنعمه فلا الإنسان الانسان يكرم انواع الطعام مثل بالخبز والمراد جنس الاكل جنس ما يؤكل الارز الخبز البر كذلك ايضا الفواكه وما اشبهها اللحوم كلها نعم من تهاون بها خشية ان يعاقب يعاقب بالفقر وهذا واقع كثيرا ان كثيرا حتى في المملكه كانوا في رغد عيش وكانوا في نعم ولم يشكروا نعم الله بل الواقع انهم لا يغتنمونهم يفعل ذلك أيضا كثير من المطاعم اذا جاءهم من طعاما ياكل عندهم أخذوا الثمنة كاملة فإذا أكل من ذلك الطعام وبقي بعض الخبز وبعض اللحم وبعض الأدم ونهو ذلك أرمأوه في الدرام لماذا أقد اخذنا ثمنة لا حاجه لنا فيه لو جاءه مستين وأعطوه لأكله لو احتفظوا به مثلا إلى أن يأتيهم من هو حاجة ويقول يقول نعطيك مجانا هذه الفائض من الأطعمة ولكن أخذ ذلك عادة يقول وأرضها تصغر وللعجن جيد اجود كان هذا ارشاد ارشاد للخبازين وللذين يعملون الخبز حتى في البيوت يعني صغر الرغيف حتى ينبرج نسوي تاما وجود العجن لا يكون فيه شيء من الدركه لم يعجل ألا تنضجه النار فالحاصل أن هذا ونهوه دليل على أباضي هذه الأخلاك ونكف عند قوله وضيفة أكرمه أن نواصل في الأسبوع الآتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على محمد